بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير من نون وإن لك لأجرا غير من نون كان على خلقنا ضيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي فلا تطع المكذبين اوَادُّوا لَوْ تَدْهَنُوا فَيَدَهِنُونَ وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ أَمَّا زَمّ شَأْنًا بَنِينَ مَنَعَ عِلٌّ الْخَيْرَ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ سَنِينَ ذات تسنا عليه اياتنا قال اساطير الاولين سننسه على الخرطوم ان بلوناهم كما بلونا اصحابا جننا اذ اقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنوا பானும்ஸ்பம்ஸ்பும சரி பலும் எ انها اليوم عليكم مسكين وغدا عنا حرد قادر اَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى منها اننا الى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الاخره اكبر فَأَلْقَبَ لَ بَعْضُهُمْ لَ بَعْضِي يَتَلَاوَمُونَ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 117. سلهم أيهم بذلك زعيم 118. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين 119. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون حاشا ابصارهم ترهقهم ذلم يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذلم وقد كانوا يدعون ديف سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واؤلئك لهم انكيد متين ام تسالهم اجرا فهم மஹ அ மதூத்த